مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم هلني كبري واشمخي فالجنى الموعد طب هلني كبري Wiesz machy Faję الموعد mowę do to Halini Halini Halini كبري كبري كبري Kabier الغياب Tala Gya كبري كبري طال الغياب حان رد وانتقامي فش مخيف وق السحاب انطريهم عجريهم بالبلايا واليباب حان ردي وانتقامي فش مخيف وق السحاب انطريهم عجريهم بالبلايا واليباب بالبلايا واليباب واسكبي مهل والعقاب واسكبي مهل مذاب بالدواهي والعقاب واغرزي بظلم مواضف النواصي والرقاب في النواصي والرقاب, في النواصي والرقاب في يسحقون مغنمون فالجنة الموعود طسحقون مغنمون فالجنة الموعود طسحقون مغنمون فالجنة الموعود ط شرذوح الف المخاز وليروا سوء العذاب حاصرهم وحصدوهم جديلوهم في شعان قل لي, لي, هل لي, لي. هل لي سر الحيرة كبري كبري كبري طال الغياب فالجنا الموعد طال هل لي هل لي هل لي كبري كبري كبريط طال الغياب حان رد وانتقام الفش مخيف فوق السحاب انظروا معجرين بالبلايا والياباب حان رد وانتقام الفش مخيف فوق السحاب انظروا معجرين بالبلايا والياباب بالبلايا والياباب نحن بالدين كرام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 لن لن تعود جندنا أسطى نضاض لن تفر لن تعود جندنا أسطى نضاض لن تفر لن تعود جندنا أسطى نضاض قد أتينا كم بجندك والعباب بجهاد قد ضين تحت رايات العقاب أليني أليني أليني سر الخير كبري كبري كبري طال الغياب هل لي سر الحيرة؟ هل لي هل لي كبري كبري كبري طال الغياب حان ردي وانتقامي فش مخيف وق السحاب أنطريهم عجريم بالبلايا واليباب حان ردي وانتقامي فش مخيف وق السحاب أنطريهم عجريم بالبلايا واليباب بالبلايا واليباب كن نفوس طهيرات قد توشت بالحضارة اقبلت للموت طاعا تقتفي درب اصحاب كم نفوس طيره قد توشت بالخضاب درب اقبلت للموت طاعا تقتفي درب تقتفي في درب الصحه درصيها هيج لهيبا ودخلوا من كل باب ها والكفر تولى تولى وضاعت صرع سائر الهيج لهيبا ودخلوا من كل باب ها هو الكفر تولى والطواعن خراب الخراب من كل باب ها هو الكفر تولى هيبا من كل باب ها هو الكفر تولى